بوك تو مُبْفَيَّارُ ستة وثلاثون ستة وثلاثون باورا رابانا المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة باستو بيكدا أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ سيتي سنتر كي يه باس بردن دي؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ نينو يه باس يكالي؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ نينو مارالا هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ نينو يكر مارالي أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టచ్చు బికమ్ తజ్కిరతుస్ సఫర్ బికమ్ తజ్కిరతుస్ సఫర్ డౌన్ టౌన్ సిటీ సెంటర్ కంటె ముందు ఎన్ని స్టాపులు ఉన్నాయి కమ్ అదదు మహత్తాతు తవక్ఫ్ హత్తా వసత్ అల్ మదీనా కమ్ అదద్ అల్ మహత్తాతు అల్ తవక్ఫ్ హత్తా వసత్ అల్ మదీనా میرو ایکڈ دیگالی یمبغي ان تنزل هنا یجب ان تنزل هنا میرو ونک وےپ ننڈی دیگالی یمبغي ان تنزل من الخلف یجب ان تنزل من الخلف نیکسٹ ٹرین 5 منشاللو ہندی المتر التالي سيصل خلال 5 دقائق المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Next tram 10 minutes allo undi. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Next bus 15 minutes allo undi. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة <تصفيق> اخر ترين يبدو ويندي متى يسافر اخر مترو <تصفيق> متى يسافر اخر مترو اخر ترام يبدو ويندي متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام اخر باص يبطي عندي متى يسافر اخر باص متى يسافر اخر باص مي بدها تيكيت ونده هل معك تذكره سفر هل معك تذكره سفر تيكتا ليدو نا بد لييدو لا لا يوجد معي تذكرت سفر؟ لا ما معي ايتي ميرو جيري مانا كالتالي اذا عليك ان تدفع غرامة اذا عليك ان تدفع غرامة